اصدقائي المستمعين شهدت اوائل الخمسينات جيل او انبثاقة جيل جديد في عالم النغم الجيل ده تمثل في اربعه هم ومش على الترتيب لكن يعني زي ما الواحد يتعود يقولهم عبد الحليم حافظ، محمد الموجي وكمال الطويل وبليغ حمدي ظهروا سوا أو قريبين جدا من بعض علشان نبقى أكثر دقة حملوا رأي جيل بحاله في آآ آآ رغبة صادقة في تطوير الأغنية العربية وهذا التطوير تقدروا تلمسوه مباشرة من أول ما تسمعوا الفرق ما بين عبد الحليم من غير دول او يعني قبل دول وعبد الحليم معهم وفوسطهم واضح انهم صحاب من من نوع الالحان من طريقتها من طريقه غنى عبد الحليم واضح انهم شاربين بعض يعني يعني الغنوة اللي حنقدمها دلوقتي ما بين عبد الحليم والموجي أول ما يبان فيها انه الاثنين صحاب لا ممكن ملحن يلحن لحن جميل بالشكل ده ولا ممكن مطرب يغني غنى جميل بالشكل ده إلا لو كان في بينهم ألفة ولو كان في بينهم حب ولو كانوا كلوا مع بعض وشربوا مع بعض وضحكوا مع بعض وعيطوا في مواقف مع بعض آآ آآ يعني بمعنى آخر لازم تكون بينهم تجربة إنسانية كاملة متكاملة علشان يبقوا شاربين بعض بالشكل اللي حنشوفه دلوقتي الغنوة دي اسمها لو كنت يوما ساك ايه هفتكر تاني مؤلف هذه الاغنيه شاعرنا الغنائي الكبير عمنا الاستاذ مامون الشناوي طبعا من اول لحظه باين جدا ان احنا قصاد اغنيه عاطفيه قصاد حاله حب واضح انها كمان مرتبطه فيلمها او بمكانها من الدراما قوه وبراعه الاستهلال هي اقوى ما في هذه الاغنيه لو كنت يوم امساك ايه هفتكر تاني وكأنما عقلي ذكرياتي كل ما أملك من طاقه فكرية مركزة عليك فقط ودي هذا النوع من المبالغة جميل قوي في إبراز العواطف وبالذات طبعا ونحن بصدد أغنية حتى بيقولك ده بيقولك دا فلان بيغني على فلان من كتر المبالغة اللي تحتملها الأغنية وتبقى لذيذة قوي مع الأغنية بنلاقي قدام بقى استمرار لإبراز هذا الحب الكبير بقى معك معاك وكل وجداني الحب اللي في قلبي والدمع اللي في عيني إلى آخر الأغنية استمرار لبروزه حجم هذه العاطفه من ناحية اللحن وهنا لازم نقف شوية لأنه دي برضو من أوائل الاغنيات اللي بيقدمها هذا الجيل وبيشحن معاها اوركسترا كامل ومن أوائل بصمات أندريا رايدر المصري الخواجة أو الخواجة المصري الاوركسترا هنا اوركسترا كامل متكامل يعني هنلاقي الوتريات كاملة هنلاقي الخشبيات هنلاقي منها الوضحين هنلاقي الفلوت والبيكولو وهو الفلوت الصغير الأحد يعني اللي بيوصل لدرجات فوق في الرفيع ما يوصلهاش الفلوت أو على يمين البيانو يعني ما يوصلهاش الفلوت هنلاقي القبوة اللي هي حفيدة المزمار هنلاقي الفاجوت هنلاقي الفاجوت قال غليظة الصوت لكنها رقيقة جدا هنلاقي الكلارينت هنلاقي من النحاسيات قالت الكورنو هنلاقي قلات الايقاعات المختلفة آه معنا آه في, في الاوركسترا إذن معنا اوركسترا كامل معنا راجل دارس كتابة اوركسترا من الطراز الأول لكن لأن دي من الأغاني الأولى فهنلاحظ ملحوظه ظريفه جدا إنه الغنى فاضي الغنى متوجهش توزيع مش فاضي يعني لا اقصد فاضي يعني بلا توزيع يعني الغنى كل الفرقة بترجع تعود أدرجها وتغني مع عبد الحليم. المقام اللي اختاره الأستاذ موسيقار محمد الموجي لهذه الأونية هو مقام الكرد كرد النوى على وجه التحديد يعني النوى يعني الصول دو ري مي فا صول إذن الكرد الدرجة الخامسة اللي هي الصول يعني يبدأ في الصول وينتهي في الصول مقام رقيق حساس جميل عطفي مليان مليان شجب لا يغادر الأستاذ الموجي الكرد إلا في الكوبليه الأول بيروح للنهواند متطعم فهو دايما الحياة صعب قوي تقول لا يغادر الملحن المقام لأنه ممكن يمر كده مرور صغير على مقام جنبه ويرجع تاني فالنهواند متطعم في الكوبليه الأولاني والكوبليه الثاني بيعمل السول مجيري نفس درجة الكرد لكن بيعملها ماجير ويرجع تاني على الكرد في اللي قسيته كان على بالك الجزء ده اللي بيغنيح لي. البداية مباشرة بنجد حوار ما بين ألة البيانو وألة الأوركستر الأوركسترا المختلفة. البيانو بيقول سلالة مزجية بيخبط له خبطات في أول السلم دايما يعني ت ت ت ت كده من أول التحاورية دي إلى أن يدخل أوركسترا كله في الجملة الشهيرة ترا را را ترارا را ترارا رام. ترارا رام. بنوفاجع بغابة الأوركيس المكثفة اللي بيقدمها أندريا رايدر. عندنا لحنين في المقدمة. لحن أولاني تام تام تام تام تام تام تام تام تارم تارم تارم, تارم, تارم تارا را ده اللي بيرد ده فوق الفل... الفلوت والبيكلو اللي بيغنوا الوتريات. طبعا احنا تعودنا دلوقتي خلاص على أصواتك الكمانجا جا وكده وكذا مجموعة الوترية. الى ان برضو بيقطعنا تاري را را تاري رام دهو وبنخش على تاري رام تاري رام تاري رام هنا بقى اللي بيلعبه الفلوت القبوة والفاجوت علشان لو نحب نسمع صوته او ندخله عندنا في الذاكره فهو اللي بيلعب الجملة دي مع قالت القبوة بيعملوا مزيج هما الاثنين وخلفيه وتريه وخلفية من الفلوت وكده كل التضافر الاركسترالي ده بعده بيقفل جيتار ناعم علشان يرجعنا تاني للحاله العاطفية اللي بيغنب حليم غنى حليم اهم ما فيه المصداقية المصداقية الغنائية راجل كان لما بيدحك يضحكنا او نضحك معاه واذا بكى يبكينا كنا مصدقينه على طول الخط غنى كله دفع وكله حب وكله صدق صوته هنا مرحلة شباب عبد الحليم مرحلة اللي وسط صوته بيغلب فيها او هو المنطقة الحساسة فيها لكن في قرار مبشر في البداية لو كنت يوم ده تحس ان القرار بتاع الراجل ده هيبقى اهم منطقة في صوته بعد كده لكن هنا منطقة وسط صوته هي المنطقة الهمة وحساسيته هي الاهم دايماً لما نتكلم عن عبد الحليم لازم حساسيته تبقى هي المنطقة الأهم في تحليلنا لامكانياته الصوتيه إذن مع لو كنت يوم ساك ايه هفتكر تاني كلمات مأمون الشناوي الحان الموسقار محمد الموجي توزيع أندريا رايدر غناء عبد الحليم حافظ <تصفيق> من قلبي ما تشوف شيء